شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 مَا بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى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 الَّذِينَ افْتَرَوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اتَّسَعْتَ ذَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُؤ إِلَى الْكَنْفِ انشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهَا كَأَنَّهَا بِمَزَاقٍ ذَاتِ يَمِينٍ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ شِمَالٍ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فهو ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحتبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير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 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَعَثُوا أَحَدًاكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ايها الاذكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا